وَاِذَا سَوَّنَ نَبِيٌّ اِلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَاَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ فَبَعْضُهُ وَاَعْرَضَ عَنْ بعض فَلَمَّا نَبَّأَهَا به قَالَتْ مَنْ اَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِلِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ بِنَةَ عِمْرَالَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا